بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءُ أُولِي اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَذَكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُتُ جَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضْطُوِ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين